في قلوبهم مرض يعيد دلت وان دا كهي. ايش اكهي اذا ايش عقيبية يو, بر... يو بوريية شكن ات محمد صلى الله عليه وسلم صحبته في غنبارين يويده فزادهم الله مرضا خد تعالى ايش ايش وان زيدا ترهيك ترى بشك اخص ولهم عذاب أليم ودبوا انهابت عذابك في ايش وان بيشين سلوتي. بما كانوا يكذبون سبب برابط وانا اش قصد